بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه <تصفيق> الذي جمع ماله وعدده <تصفيق> يحسب أن ماله اخلده <تصفيق> كلا لا ين بذن في الحطمة وما أدراك من الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة